تَجد ن أَشَددًا الناس سدَوَةَ للَّذينَ آمنُوا اليَهودَ والَّذينَ أشْرَفُ وَلَ تَجد نَّ أقْرَبَهُم م وََّتَ للَّذينَ آمنُوا الذيينَ قالوا إِا نَصَار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 كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ الْمَخْمُوْرٰتِ وَالْمَيْسِرَ وَالْاَنْصَابَ وَالْاَزْلَامَ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تفلحون.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 اذا ما تتقوا امنوا وعملوا الصالحات ثم تتقوا امنوا ثم تتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يا ايها الذين امنوا لا يذلن انكم الله بشيء من الصيد تنال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 112. والله عزيز ذو انتقام 113. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة 114. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما 115. واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وَإذ قِيلَ لَهُم تَعَلَ إِلَ مَا أَزَلَ اللهَّهُ وَإِلَ الرَّسُونِ قَوا قالَاوا حَسونَ مَا وَجدَدنَ عَلَيْهِ أَبَأَن أَلَ كََ أَبَاءُم لا يَعلممُونَ شَيْئَو وَلدَدُون ي 121. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 122. إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون 123. يا أيها الذين آمنوا شهاجة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية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 119. فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان 110. فيقسمن بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا 111. إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أي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 124. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل 125. مِنَ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني 126. وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني 127.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 قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم ان قد صدقتنا وننكون عليها من الشانئين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا انزل علينا ما ذات من السماء تكون لنا عيداً لاولنا واخرنا واية منك وارزقنا وانت خير الرازقين قال الله اني منزلها عليكم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 قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق 115. إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 117. إنك أنت علام الغيوب 118. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به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 وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَتَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ مَنْ مَعَ اللَّهِ وَمَنْ مِنْكُمْ يَرْجُو حَظَّ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 111. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين 112. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير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 أئنكم لتشهدون أن مَعَ الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون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 أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ